فصالحته على أن تزوجه أن تزوجه نفسها صح وكان صداقا يعني كان هذا المبلغ بمثابة الصداق وتقدم لنا الصلح مع المرأة على التزويج إنه غير صحيح مو بهذا بعكس هذا مثلا ادعى عليها قال أنت زوجتي قالت لا أنا ما أعرفك قال أنت زوجتي ولح عليها فانكرت ولا تأثري بزوجتي قال أعطيك عشرة ألاف وترفي بانك زوجتي هل يصح لا هذا ما يصح لأن هذا صلح على بغة فلا يجوز إلا بشروطه بالنكاح ب أما إذا صالحته على أن يكون الدين الذي عندها صداقا لها صح قال عندك لي عندك لعشرة ألاف قالت نعم أنا أعترف لكن ما عندي شيء اسدد فيقول تكون مهرا لك زوجي لنفسك قالت أنا ما أملك هذا التزويج ما عندي وإنما أنا وافق وإنما التزويج عند أبي كلم والدي فإذا وافق فأنا أرضى أن يسقط عني الدين مقابل الزواج وكلم والدها فقال نعم لا مانع ما دام انها موافقه هي فانا ازوجك اياها مقابل العشره التي في ذمتها لك نعم. ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها صحا باعت المراه على رجل ما دارا بمئة ألف فلما استلم الرجل الدار وجد فيها عيب قال انا سلمتك مئة الف ريال قيمة هذه الدار الدار الان معيبة فانا اريد منك ان نصطلح على شيء من قيمة على قدر العيب قالت أنا استلمت منك مئة الألف وسلمتها دينا علي ما عندي شيء الآن فيقول إذن مقابل العيب الذي في الدار أتنازل عنه وزوجين نفسك فقالت لا مانع لدي ولا تبقى ذمتي مشغولة وتفسد البيعة أنا أريد البيعة تكون صحيحة لاني تصرفت بالدراهم فتزوجها مقابل العيب الذي في الدار التي اشتراها منها صح نعم فإن زال العيب رجعت بأرشه لأنه الصداقه فإن زال العيب رجعت بعرشه لأنه أصبح صداق العيب أصبح صداق والعيب زال ماذا يكون الصداق يعطيها مثل المثال السابق مثلا قال العمارة التي اشتريت منك فيها عيب وفيها عيوب كثيرة لكن زوجيني نفسك واترك العيوب كلها اقبلها قالت لا بأس وحصل الزواج على هذا وتم ثم ارادت ان تتثبت عن العيوب التي ذكرها وين العيوب التي ذكرت قال فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا قالت لا بأس نرسل لجنة من مهندسين يطلعون على هذه الدار ان كانت فيها عيوب مثل ما ذكرت فقد اعطيتك مقابل العيوب الزواج التزويج لكن قد لا يكون فيها عيوب قد تكون انت اردت ذكر العيوب من اجل ان تستولي علي تريد الزواج مني لانك عرفت اني تصرفت بالدراهم وليس معي منها شيء وما استطيع اعطيك دراهم فطلبت الزواج فارسلوا ثلاثة من المهندسين اهل الصلاح والتقى والدين والمعرفة والبصيرة اطلعوا على العمارة من اولها الى اخرها ما وجدوا فيها اي عيب ما وجدوا فيها شيء اصبحت اصبحت دعاء العيب هذا حيلة منه لاجل يستولي على المرأة هل يفسد النكاح لا النكاح تم بشروطه ينبر نقول هذه المرأة تريد صداق الآن كيف نعرف صداقها صداقها هو مقابل العيب العيب زال. نرجع الى المهندسين الاولين ونقول لهم لو كانت العمارة هذه فيها كذا وكذا وكذا العيوب الثلاثة التي ذكرها الرجل كم تقدر فيه قالوا هذه تقدر بثلاثين الف كل عيب بعشرة الاف نقول سلمها المهر ثلاثين ألف لأنه مقابل العيوب هي مهرها عيوب العمارة وعيوب العمارة انتبت فلابد أن تسلمها هذا المبلغ فإنزال العيب رجعت بأرشه يعني التخفيض المنزل عن عيب العمارة ترجع به المراه صداقا لها ولم يسمي الخراقي غير الصلح في الانكار صلحا ولم يذكر الخراقي رحمه الله مؤلف المتن غير الصلح في الانكار صلحا لانه يقول الخراقي الصلح على الاقرار هذا لا يخلو من امور ما هو صلح هذا اما ان يكون تنازل واما ان يكون صرف وإما أن يكون بيع وإما أن يكون جارة وإما أن يكون صداق وغير ذلك أنا عندي الصلح الحقيقي هو الصلح على الإنكار فقط هذا كلام الخرق رحمه الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل صليت أنا ومجموعة معي صلاة الجمعة في الحرم في البدرام وبعد انتهاء الصلاة نظرت فإذا نحن منحرفين عن القبلة فما هو الواجب علينا يقول صلوا في المسجد الحرام صلاة الجمعة في حالة انحراف عن القبلة نقول علينا ان ننتبه اولا ان اصابه القبلة مهمة جدا وخاصة في المسجد الحرام وكثيرا ما يحصل الخطأ في اقرب موطن الى الكعبة الذي هو المسجد الحرام لان الانحراف اليسير يؤثر بخلاف ما بعد عن الكعبة فالانحراف اليسير قد لا يؤثر ونعرف ان الكعبة شرفها الله قبله لمن في المسجد لا بد ان يصيب عين الكعبة يكون اتجاهه لعين الكعبة والمسجد كله قبلة لأهل مكة ومكة قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها اللي يصلي مثلا في الطائف او في جدة ما يلزم يكون ما بين حاجبيه حذاء الكعبة وفي الطائف او في الرياض لا ما يلزم لان هذا في عسر وصعوبة لكن من هو داخل المسجد الحرام يلزم ان يكون ما بين حاجبيه حذاء الكعبة شرفها الله ويحصل الخطا كثير لمن هو داخل المسجد ينحرف وما بينه وبين اصابه القبله او الانحراف عنها لا شيء يسير هكذا مثلا اتجاه القبله صرف وجهه قليل صار اتجاهه كذا صارت القبله على يمينه ما استقبلها وعلى المصلي ان ينتبه لا يكون اتجاهه لغير القبله قد يكون الاثنان في صف واحد وبجوار بعض واحد قبلته صحيحه وواحد قبلته خطا بانحراف يسير صف هكذا مثلا ويتجه هنا والاخر مثلا بجواره يتجه للكعبه او ينحرف قليلا بجهه اليمين فيصير الاثنان كلهم على غير القبلة فالكعبة شرفها الله قبلة لأهل المسجد لابد من إصابة عينها والمسجد قبلة لأهل مكة وأهل ومكة قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها وكلما بعد وكلما بعد اتسع اتجاه القبلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لمن لأهل المدينة لأهل المدينة لأن قبلة المدينة جنوب بين المشرق والمغرب ما بين المشرق والمغرب قبلة فإذا كان الانحراف وتأكد منه أنه غير الص... على غير القبلة فيجب عليه إعادة الصلاة يقول وهل أعيدها ركعتين أو أربع أقول إذا اعدتها تعيدها أربع ركعات لأن الجمعة ركعتان وإذا أعيدت على أنها اعيدت صلاة ظهر تكون أربع ركعات وعلى المصلي ان يحرس ويهتم باصابه عين الكعبة شرفها الله يقوم السائل هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة لا يا أخي ما في بدعة حسنة ابدا والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول كل بدعة ضلاله قد يقال هذه بدعة حسنة بدعة لغويه لا بدعة شرعية بدعه لان البدعه اللغويه قد تكون حسنه والبدعه الشرعيه ما تكون حسنه والنبي صلى الله عليه وسلم الذي اعطي جوامع الكلم وهو افصح من نطق بالعربيه عليه الصلاه والسلام ولا يمكن ان يقول كلام يكون عليه استدراك لانه كما وصفه ربه جل وعلا بقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا يقل اعرضوه على كذا او كذا وما اتاكم الرسول فخذوه يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلاله قد يقول قائل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم قال نعمة البدعه هذه نقول عمر رضي الله عنه قصد بالبدعة هذه صلاه التراويح صلاه الجماعه جماعه تراويح في إما تبع امام واحد ونقول هذه قصد بها البدعه اللغويه لان عمر ما يحسن البدعه عمر رضي الله عنه دخل المسجد فوجد الناس يصلون اوزاعا أربعة خمسة مع إمام وأربعة وستة مع إمام وعشر وعشرين مع إمام وهكذا فقال رضي الله عنه لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد فجمعهم رضي الله عنه على إمام واحد على أبي يصلي بهم صلاة التراويح فدخل رضي الله عنه بعد هذا وإذا الصف مكتمل كلهم يصلون خلف إمام واحد قارئ واحد وهم مختلفين وهذا يرفع صوته على هذا وهذا يخلف بهذا قال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه ولم يقصد بها البدعة الشرعية لأن صلاة التراويح وصلاة قيام الليل في رمضان ليست بدعه هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بصلاته اناس في ليلة من الليالي ثم في الليلة الثانية تعالموا وكثروا في رمضان في الليلة الثالثة تعالموا وكثروا فلم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة أو الرابعة حتى خرج لصلاة الفجر وهم كانوا بالمسجد ينتظرونه يريدون مثل ما سبق يصلي بهم فلم يخرج عليهم عليه الصلاة والسلام ولم يخرج إلا لصلاة الفجر وقال عليه الصلاة والسلام بعدما صلى أما إنه لم يخفى علي مقامكم علمت أنكم في انتظاري وتحبون أن أخرج إليكم لكني ما خرجت أما إنه لم يخفى علي مقامكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالامه يخشى عليه الصلاة والسلام من زيادة التكاليف والفرائض على الأمة يحب التخفيف ولهذا عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وربه تبارك وتعالى مرات متكررة يسأل الله التخفيف لما فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة في اليوم والليلة بدأ يتردد على ربه يسأله التخفيف عن أمته فخفف الله عشرا ثم, عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم خمس وبقيت خمس فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه قبل موته اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا تم الدين خلاص علم انه لن يفرض شيء جديد ولن يسقط شيء من المفروض فعند ذلك جمع عمر رضي الله عنه الناس على الصلاه التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خشية الفرضية فهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه لقد جاءكم رسول عزيز على عزيز لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام تقول عائشه رضي الله عنها خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرور قرير العين فعاد كئيبا حزينا فاستنكرت هذا رضي الله عنها قالت ما لك يا رسول الله قال إني دخلت الكعبة وأخشى أني أنت أمتي أو شققت عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني كان يود أنه ما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يشق على الأمة في حرصهم على دخول الكعبة ثم لا قد لا يتيسر لهم فهو عليه الصلاة والسلام يكره كراهيه شديدة أن يشق على أحد من الأمة ولذا قال صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم لا بالسواك عند كل وضوء في رواية عند كل صلعة لكن خشية أن يشق على الأمة صلى الله عليه وسلم ما أمر به وإنما أمر به أمر استحباب وترك أمر الوجوب فالبدعه الشرعيه لا حسن فيها ابدا والبدعه هي ما يتعبد المرء ربه به على خلاف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها بدعه يعني يتصور أنها من الدين وليست من الدين بخلاف المعصية فالمعصية يفعلها المرء على أنها ليست من الدين وقد قال بعض السلف رحمهم الله إن الشيطان يفرح بالبدعة أشد من فرحه بالمعصية لأن المبتدع يعمل البدعة وهو كأنه يتقرب إلى الله ما يقول استغفر الله من هذا العمل وأما العاصي فهو يقع في المعصية وهو مستحي وقد يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله فتمحى عنه فالشيطان اللعين ما يريد من العبد أن يعمل معصية يتوب منها يريد أن يقع في معصية ما يتوب منها وهي البدعة ويكفينا قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله أستقل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة كثيرا ما يكررها عليه الصلاة والسلام في خطبه قل السائل اقترضت مبلغا بالريال ثم سلم سلمه لي بعد ذلك بعد مدة بالدينار فهل يعتبر هذا صرف وهل هو نسيئة اذا صرفت ريال بدينار او دولار او نحوه فهذا يلزم فيه ان يكون يدا بيد في الحال فإن أخر أحدهما فذلك حرام ولا يجوز. لكن إذا أقرضته ريالات قرض ثم بعد شهر أو شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر تصارفتما عما في ذمته وأعطاك نقدا. فهذا جائز لأن الصرف وقع في الحال ووقع التسليم والأصل الأول قرض أما إذا كان من أول الأمر صرف هذا لا يجوز تقول له مثلا أعطني مئة ريال وأعطيك هناك في البلد الفلاني مثلا ثلاثين دولار نقول هذا ما يجوز محرم لأنه صرف ريال بدولار لابد أن يكون في المجلس يقول السائل قدمنا من المغرب في هذه الايام وافطرنا بالطائره قبل دخول الافطار على حسب توقيت المغرب اذا كنت صائما وغربت الشمس وانت في المطار وافطرت ثم اقلعت الطائرة وبارتفاع الطائرة رأيت الشمس فصيامك صحيح لانها لانك اكملت يومك في مكانك وارتفاعك هذا لا يؤثر على صيامك الذي افطرت منه وانتهيت أصمت في بلد ما ثم سافرت إلى بلد آخر فغربت الشمس في البلد الذي أنت فيه قبل أن تغرب في بلادك بساعة مثلا قد أكملت يومك وتفطر مع أهل البلد الذي أنت فيه ولا تقول الجماعة الذين اتسحرت معهم انا باقي على فطورهم ساعة انتظر نقول لا انت كم ولا يومك بنزولك في هذه البلد فتفطر مع اهلها هذه حالتان الحالة الثالثة اقلعت الطائرة قبل أن تغرب الشمس وأنت صائم ولما ارتفعت غربت الشمس عن أهل البلد التي اقلعت منها وأنت لا تزال ترى الشمس أمامك ما يسوق لك أن تفطر ما دمت لأنك ترى الشمس ما كمل يومك إلى الآن ولا تنظر إلى من خلفت وراك تقول افطر لهم ساعة مثلا انا افطر ولو اني اشوف الشمس نقول لا ما يسوق لك الفطر ما دمت ترى الشمس فيومك ما كمل يقول السائل عندي ارض عرضتها للتجارة وزكاتها تقريبا الفي ريال ولكن ليس عندي قيمة الزكاة فهل أتسلف من أجل أن أزكي يجوز لك تأخير الزكاة حتى تتيسر في يدك لكن خذ بالاحتياط اكتبها عندك خشية أن يباغتك العجل وفي ذمتك زكاه ما صرفت وقد لا يعرف عن هذا ورثتك وانما يعرفون